وخصوص صحيحة داود بن عن أبي عبد الله عليه السلام قال من كان, كان بني إسرائيل إذا أصاب أحدا قطرة من بول قرضوا لحومهم بالمقارير وقد وسع الله تعالى عليكم بأوسع ما بين السماء والارض وجعل لكم وجعل لكم الماء طهورا مضافا إلى قولهم عليهم السلام في تعليل الأمر بالتيمم جعل الله التراب طهورا كما جعل الماء طهورا استفاد السيد صاحب الرياض من هذه الروايات أن المراد بكلمة طهور هو شنو الطاهر المطهر ولكن مع ذلك قلنا سابقا في نهايه الدرس بانه استعمال كلمه طهور في الروايات بمعنى الطاهر المطهر لا تدل على أن المراد بكلمة طهور في آية هو هذا طهور فمن المحتمل وهو احتمال وجيه أنه حين نزول الآية لم يكن لكلمة طهور حقيقة متشبعية طاهر المطهور او حقيقه طرفينه كلمة طهور حين نزول الايه ما كان لهذا المطهور من المحتمل أن يكون المراد بكلمة طهوء في الآية الحقيقة اللغوية أي أنه الخالص من الأخذار والعوسار ولا دليل على أن المراد بكلمة طهور في الآية هو المراد بكلمة طهور في الروايات فإن الروايات تتحدث عن اصطلاح متأثر سواء كان هذا الاصطلاح شرعيا أو الطي الروايات تتحدث عن اصطلاح الجديد متأخير هذا لا يكشف عن كون المعنى حين نزول الآية هو ذلك وأن المراد بالطهور هو الطاهر المطهر فنتيجة ذلك وصلنا إلى هذه النتيجه أن الاستدلال بالكتاب على أن الماء طاهر المطهر لم يكن بعد المناقشة الأدلة فلا بد أن نرجع إلى دسماء خصوصا وان هذه الروايات كما تلاحظون ما جاءت في مقام تفسير الآية حتى نقول جدميمة تفسير الروايات للايه نستفيد أن المراد بالطهور في الآية الطاهرة المطهرة هذه الروايات هذه الروايات في مقام تفسير الايه هذه الروايات في بقاء ان الماء طهون طاهر المطهرة لا في مقام تفسير الايه فحين الان الاستدلال بالآيات وحدها على أن الماء طاهر ومطهر غير تأمين لابد من الرجوع للسنة ولذلك ذكر سيد صاحب الرياضة ومنا ذكرنا ظهر الدليل على أصل المطلب من جهة السنة يعني من هذه الروايات فهمنا الدليل على المطلب من السنة أن هذه الروايات تدل على أن السنة أيضا ترى أن الماء طاهر ومطهر مضافا إلى قول الصادق عليه السلام فيما رواه المشائخ الثلاثة الطوسي والصدوق والكليني الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قدير طبعا هذا ما يدلع عن طاهرية هذا يعني شمع فقط فقال النص لا يدلع عن طاهرية كما هو إدكس وهذه الأدلة يعني الروايات سوى الأخير منها عامة فيما ذكرنا من المطهرية لنفسه والمطهرية لغيره بعد أن تدل على أن الماء مطهر. تخلوا هذه الرواية لكن لا تدل على الطهرية لكن ما قبلها من الروايات ما قبلها من الروايات دالة على أن الماء مطهر. لا فرق حين حينئذ بإطلاقها مقتضى الإطلاق انه سواء كان مطهرا لنفسه او مطهرا لغيره مطهر لنفسه كما اذا تمم النجس بكر عندنا ماء قليل متنجس تممناه بكر صارت منه طاهرا فهنا الماء مطهر لنفسه مقتضى إطلاق عنوان الطهور ان لا يفرق بين كونه مطهرا لنفسه او كونه مطهرا لغيره أخوستان إلا أن يقال بدعوى الانصراف أن ظاهر التعبير بكون الماء طهورا أو ظاهر التعبير بكون الماء مطهرا أنه مطهر بغيره فدعوى أنه مطهر لنفسه خلاف المنطرة من الأدلة المنصرف من الأدلة كون الماء مطهرا لغيره لا انه مطهر لنفسه ويساعد على هذا الانصراف فكر التراب جعل الله التراب طهورا هل التراب طهر التراب هل ان التراب مطهر لنفسه التراب لا يطهر نفسه فحينئذ كما بمقتضى السياق كما أننا لم نفهم من قوله جعل الله التراب طهورا المطهرية لنفسه كذلك لا نفهم من قوله كما جعل الماء طهورا المطهرية لنفسه نفهم المطهرية لغيره أما المطهرية لنفسه خلاف من صرف الدليل بل بعض القائم كما قوله جعل الله التراب طهورا تدل على أنه شنو مطهر لغيبه لا لنفسه قد يدعى هذه الدعوة دعوة الانصراف. ويجاب عن هذه الدعوة بأننا ذكرنا في الأصول أن الانصراف إنما يكون حجة إذا كان ناشئا عن غلبة الاستعمال لا عن غلبة الوجود لفظ الطهور لو استعمل غالبا في لغيره هنا إذن نقول بنا. غالبة الاستعمال أوجبت انصراف لفظ الطهور للمطهرية للغير فلا شمال مطهرية أما أنه المطهرية للغير أغلب أفرادها أغلب أفراد المطهرية لفظ الطهور مستعمل غالبا في المطهريه للغير حتى ينشا الانصراف <تصفيق> لفظ الطهور مستعمل في مطلق المطهريه للنفس او للغير غايه ما في الامر ان اغلب افراد المطهريه المطهريه للغير غلبه الوجود في الخارج لا توجب الانصراف وانما الذي يوجب الانصراف غلبه الاستعمال ولم يثبت غلبه استعمال لفظ الطهور في المطهريه للغير ما وبعبارة دقيقه المعيب عند العرف اختصاص المطلق بالنادر لا شمول المطلق للنادر مثلا اذا قال ائتني بماء اغلب الماء الموجود في قمه وقم وجود ماء اصفهان في قمه هذا فرد النادر اختصاص ائتني بما ان بما اصفها لي وفرد النادر مستهجن عندنا ولك مقتر الاصباح لا اختصاصه شمول ائتني بما ان بما اصفها مو مستهجن شمول المطلق للفرد النادر غير مستهجن مستهجن اختصاص المطلق للفرد النادر اختصاص المطهريه بالمطهريه للنفس على مستهجن اما شمول المطهريه للمطهريه للناس ليس شنو مستهجنين صار معلوم فحينئذ نقول مقضى إطلاق الطهور أنه مطهر لنفسه ولا يكون والانصراف لانصراف بدويا ناشئ عن غلبة الوجود لا يرتج به وأما قوله جعل الله التراب طهورا فلو كنا نحن وهذه الرواية لاستفدنا منها أن التراب أيضا مطهرا لنفسه وآت ما في الأمر ذات القرية الخارجية, الخارجية لا استفدنا ذلك مقتضى إطلاق الرواية أن التراب مطهر من نفسه أيضا كما هو مطهرا لغير لكن القرينة الخارجية الروايات الأخرى دلتنا على أن التراب لا يطهر التراب قبيلة الخارجية وإلا لو كنا نحن هذا هذه الرواية لقلنا ذلك أنه كما هو مطهرا لنفسه مطهرا لغير ذلك فإطلاق الطهورية في الماء هو القرينة على إطلاق الطهورية في التراب لولا القرينه الخارجيه وليس العام صار معلوم إلا أنه ورد في بعض الاخبار أن الماء يطهر ولا يطهر أنا ما يطهر من الشبع. الماء يطهر ولا يطهر على أنه غير مطهر نفسه فقط مطهر وهو مع الضعش بالسكون على الاشهار وعدم المقاومة لما تقدم قابل بالتأويل القريب. اولا أشكل عليه بإشبال السنان ضعيف بالسكون على ما هو الاشهار نقول هنا لا يخلو الامر اما ان تقولوا بحجيه خبر العادل وإما ان تقولوا بحجيه خبر الثقه اذا قلتم بحجيه خبر العادل سكوني غير عادل لانه عاميه اذا قامت الادله على حجيه خبر العادل يتم كلامكم ان سكوني ليس بعادل لأنه عامل لا يعتمد على روايته ولعل المبنى المعروف بين المتقدمين وحجيه خبر العادل لذلك يقولون بعلمين وثاق بالسقل ولكن الأدل عند مراجعتها وأهمها سيرة العقلاء سيرة العقلاء قامت على حجيه خبر وثاق بالسالية تاتية أن يكون ثقة لسانا ما قامت عليه سيرة العقلاء هو حجية قبر الثقاء هذا قبر خبر العالم هذا الشيء خبر بناء على ذلك سكون ثقة وليس مثقة نقول بعد إطلاق عبارة الكشي أجمعة العصابة على العمل بروايات جماعة من العامة منهم السكون عبارة الشيء والفشي من علماء الرجاة علماء الجفة والتعديد بعد قوله في هذه العبارة أجمعت العصابة على العمل بروايات بعض العام ومنهم السكونين نستفيد أن السكوني إما مقبول المروي أو مقبول الرواية يعني إما أن نستكوني ثقة في نفسه فرواياته تقبل لأنها رواية ثقة وإما أنه ليست ثقة في نفسه لكن ما رواه صادر عن الإمام عليه السلام وإن لم يكن ثقة في نفسه يعني بعبارة اخرى نستفيد من عبارة الكريد إما توثيق الراوي أو توثيق الروايه إذا لمagh يتوثيق الراويه او توثيق الروايه إما أن نستكون ثقة باب توثيق الراوي أو نستكون لكن كل ما رواه دلتنا القر� على قونه صادر عن الإمام عليه السلام فإما توثيق الرواية أو توثيق الراوي وعلى أي حال استفاد منه سواء دل على توثيق الراوي أو دل على توثيق الرواية لمجرد سكون ما حد طعن لو طعن نقول يتعارض لو كان هناك طعن في السكون من عالم آخر لقمنا يتعارض الجرح مع التعذيب لكن لا يوجد طعن آخر غاية ما هناك في العبائر عامليا وعامليا فاسد المذهب يكون لكنه فساد مذهبي لا يعني عدم وثاقته البسانية فحين يجن بمقتضى عبارة فشي وعدم وجود معارضا لها نعتمد إما نستفيد أو في قراءة أو في هذا بإشكال العبائلة <تصفيق> الإشكال الثاني عدم المقاومة. عدم المقاومة لما تقدم أن هذا ما يقاوم ما تقدم. شنو اللي تقدم؟ اللي تقدم إما الآيات وإما الأخبار. فيقول بأنه هذا الخبر وحده لا يقاوم ما تقدم من دلالة الآيات ومن دلالة الروايات على كون الماء طاهرا مطهرا أما دلالة الآيات فعلى فرض أنها تدل على أن شنو مطهرون وأنزلنا عليكم من السماء ماء طهورا نفترض أن الروايات دلت على الأسواق نفترض أن الآيات دلت على أن الماء مطهرون وأنزلنا عليكم من السماء ماء مطهران كيف يستفاد منها هذا أنه كما هو مطهر لغيره مطهر لنفسه لابد أن يقول السيد صاحب الرياض لأنه بقرينة الامتنان أن هذه الآيات بأنها وردت في مقام الامتنان على العد امتنان الله على العبد بالنعم مقتضى عموم النعمه أن يكون كما هو مطهر لغيره مطهر بنفسه. بقرينة الامتنان نستفيد العمور واضح. وأنزلنا عليكم من السماء ماء انطهورين قد يقال بأن الآية غاية ما تفيد أنه مطهر لكم أنزلنا عليكم ماء مطهر لكم مطهر لنفسه غاية ما يستفاد هذه بقرينة قوله عليكم يعني أن الماء مطهر لكم اما انه مطهر لنفسه هذا لا يستفاد الجواب بانه اولا نحن نتمسك باطلاق كلمه مطهره وثانيا نستفيد بقرينه الامتنان قرينه الامتنان تفيد ان الماء كما هو مطهر لغيره مطهر لنفسه مقتضى عموم النعمات ومقتضى عموم النعمه له تبارك وتعالى أن يكون الماء مطهرية الماء عامة تتأمل هذا من ناحية الأحلام وأما من ناحية الروايات من ناحية الروايات السادقات واما من ناحيه الروايات السابقه فهل يستفاد من الروايات السابقه انه مطهر مطلق قرضوا لحومهم بالمقاري وقد جعلكم الماء طهورا ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورين نقول نتمسح باطلاق هذه الاصلاح المطهريه المطلقة. وعلى فرض عدم الإطلاق فمن بلا بالقول بعدم الفاصل قام الإجماع على أن الماء إذا كان مطهرا لغيره فهو مطهرا لنفسه عن إجماع طاقد الشيء لا يعطي شون يعطي تطهير لغيره وغير المطهر يقول ملازمة يعني يعني اذا كان مطهرا لغيره لا بد ان يكون مطهرا لنفسه او تراب مطهر لغيره ومطهر لنفسه هذا قلنا لولا الروايات هنا الروايات قلنا عل الشرعي في الغير لا بد الدعا اذا عندنا ملازمه شرعيه وملازمه عقليه متفيده لا يعقل عقلا ان يكون مطهرا لغيره وغير مطهراً هل هو شرعا كذلك او لا شعيد داري فوقت قول اعتبره مطاهرا لغير غير مطاهر المكس وحكم به العقل حكم به الشرع حكم به العقل في الاحكام ومع <تصفيق> <تصفيق> في رتبة العلل لا في رتبة المعلولات اذا حكم العقل في رتبة العلال، يعني في رتبة الملاكات اذا ادرك العقل ملاكا تاما غير مزاحا بملاك اخر استفشف منه حكم الشارع في مركبة العلال. اما في مرتبة المعلولات لا حكم الشارع بالمطهريه نستفيد انه كما هو مطهر لغيره مطهر لنفسه هذا رتبه معلول الاحكام بعد ان حكم الشارع بالمطهريه حكم العاقل بانه اذا كان مطهرا لغيره فلا بد ان يكون مطهرا لنفسه هذا حكم العقل في مرتبه معلولات الاحكام لا يستفشه النقط مضافا لانه العقل لا يحكم موشغل الاكثر من الموارد ومتعدديه الشارعي مطهريه او تعبدي اايه ده نوع عارف الفرق بين الطهاره التكوينيه والاحتفاله الطهاره الطهارته اما مطهريته شنو تكويني ايضا مطهريته تكوينية ها اذا كانت المطهريه تكوينية هل يستفاد المطهريه التكوينيه بغسلتين مع العاص كل المطهرية التكوينية تحصل بغتلة واحدة كل المطهرية التكوينية لا تحصل لا بثلاثة ما معنى في, في المثالان في البول غسلتان في غير غسلة واحدة فالطهرية تعبديه بعد طهارته تكوينية أما المطهرية تكوينية ما في جديد لها نستفيد من النصوص تحكم في هذا دون هذا يتعبد تعبديه ولذلك يقولون لا عبرتين باللون شيء يقع عليه براز او يقع عليه دم اذا غسلته غسلة مع عصراطه وان كان اللون باقيا مع انه عقلا بقاء اللون يعني بقاء العين لان اللون اللون في الواقع جوهة معرض وجودات وجودات تكوينية بقاء اللون يعني بقاء العين من يراعى الامور التكوينية للدقة العقلية والامور تعابمية ما في دليل على أن المطهري مطهر على أي حال فنحن نقول بأنه الرواية الظاهرة الإطلاق أنه مطهر مطلق على فرض عدم الإطلاق فمن باب القول بعدم الفاضل أن من قال بأنه مطهر بغيره قال بأنه مطهر لنفسه بعد هذا هذا الخبر لا يقاون ما تقدم آيات والروايات لا يقاومها خبر واحد مضافا إلى أن الأخبار موافقة للكتاب بعد أن دل الكتاب على أن الماء مطهر مطلقين فالروايات الدل على أنه مطهر مطلقا موافقة للكتاب هذا هذا الخبر مخالف للكتاب إذا تعارض ما هو مخالف للكتاب مع ما هو موافق قدم ما هو موافق للكتاب فالروايات الأخرى الدالة على المطهرية المطلقة موافقة للكتاب يأخذ بها دون هذا الخضايا أقول سيدنا الروايات التي تحدثنا أشارت إلى مطهرية المعنوئة مطهرية المعنى غيرهم مطهرية المعنى هذا أول كلام نحن قلنا بأن هذه الروايات إما أن نتمسك بإطلاقها دول سفاة مطهرية المعنى نفسها وإما أن نقول بالقول بعدم الفارس دلت على المطهرية لغيركم شمولها للمطهرية للنشب قول بعدها الفاصل بالنتيجة أن هذه الطائفة من الروايات موافقة للكتاب نأول قررنا دلالة الكتاب إما بالإطلاق أو بقريرة الانتنام ثم نقرر دلالة الروايات بعد تقريب دلالة الروايات نقول أولا خبر واحد لا يقاوم الكتاب والسنة ثانيا بأن الأخبار الأخرى موافقة لكتاب وهذا المخالص هذا معنا لا يقاوم الكتاب بعد هذا كله يقول قابل للتأويل مو التأويل البعيد التأويل القريب الذي يقبله الله، إما بحمله على أنهم لا يطهره غيره مو لا يطهر أصلا الماء يطهر ولا يطهر يعني ولا يطهره غيره إذا تنجه لأن الماء إذا تنجه لا يطهره غيره لا يطهره إلا الماء هذا معنى الماء يطهر ولا يطهر يعني ولا يطهره غيره إذا ترجس لا أنه لا يطهره شيء ولو كان ماء صار واضح هذا معنى المعنى الثاني أو على حصول التطهير له مع بقائه على حاله وهو في تطهيره به مفقود كل مطهر يبقى على حاله قبل التطهير وبعد التطهير هذا هذا الجسم اذا تنقى وان تجيد ازاله النجاسه قبل ازاله النجاسه هو هو هو بعد ازاله النجاسه هو, هو ما يتغير على حاله قبل التطهير وبعد التطهير بمعنى ان التطهير لا يغير حاله فقط انه يخرجه من النجاسه الى الطهاره اما ما الماء التطهير غيره لا يبقى على حاله ماء القليل المتنجيس لا يكون طاهرا إلا ب انضمام كر إليه فصار الطاهر مذاك الماء القليل صار الطاهر والمجموع تغير عن حاله لا تطهير الماء يخرجه عن صورته تطهير غيره لا يخرجه عن صورته الماء يطهر ولا يطهر يعني لا يطهر مع بقائه على حاله لا يطهر إلا بذواله عن حاله تطهير يخرجه عن حاله طاضح هذا المحمر الثاني بأيك الهيئة بالناس دون بالالتزام بالتضمون الماء يطهر ولا يطهر ولا يطهر مع كونه باقيا على حاله مع كونه باقيا على حاله هذا القيد ممكن. بالدلالة المطابقين، دلالة تضمنية، دلالة إذن جميع مع دلالات ممكن. هذا النحمة البعي. أن مقصور ولا يطهر يعني ولا شهيد الشاعر. لا يطهر يعني ولا يطهر مع بقائه على حاله مع بقائه على حاله. فاذا هذا النحمة البعي لا يمكن. أكو ثالث يمكن جماعه تصوره. إخوان، شايل إمام يريد يقول طهارة ذاتيه بس الله. دسومة الدسم، دسومة الدسم ذاتية دسومة كل شيء بالدسم، دسومة الدسم في ذاته. حرارة كل شيء بالحرارة، حرارة الحرارة في نور كل شيء بالنور، نورية النور في جا يريد يقول أن الطهارة كل شيء بالماء طهورية الماء بذاته بعان يطهر ولا يطهر يعني طهارته ذاتية لا يأخذ الطهارة من غيره هذا المحمن الخير جا يتكلم عن طهورية الماء أنها طهورة طهوري أن طهورية الماء لذاته كم تستبنيها غيره كل مطهرية تحتاجها هذا المطهر يحتاجه. طهارته من ذاته يطهر ولا يطهر مو أنه جايب لأنه لا يطهر بل إذا عرضته النجاسة لا يطهر بغيره لا يطهر لا بذاته هذا هو مقام بيان هذه الجاي في مقام بيان أن طهارة الماء لذاته يطهر غيره به أما هو طهارته بذاته لا يحتاج إلى طهارة من غيره. المقطوع والمراد بمطهريته انه يرفع الحدث ما هو الحدث وهو الاثر الحاصل للانسان عند عروض احد اسباب الوضوء والغسل وهو الأثر الحاصل للإنسان عند عروب أحد أسباب الوضوء والغسل إذا عرض أحد إخلام الوضوء أو الغرسل تحصل الحدث هذا المانع من الصلاة المتوقف رفعه على الميات فإننا لا نرى غسلا توصليا من جميع الأقصال يتوقف على النيه الحدث الحدث يتوقف رفضه على الجنية هو من الروايات ما يستفاد من الآيات, ما يستفاد من, الآيات ما يستفاد من الآيات كما ذكر السيد من الفيديو في السفر روايات ما يستفاد من الآيات أن الماء رافع لحدث الجنادة ورافع لحدث القصوات وأنزلنا عليكم من السماء ماء طهورا مطهر للحداث أنزلنا عليكم من السماء ماء طهورا ومطهر لنفسه ولغيره أما أنه مطهر من الخباث أو من الحداث هذا ما يستفعل مطهريته من الحداث لا يستفاد من الآلام بضميمه قوله وأنزلنا وأنزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به تيه الآية حيث أنها وارد في واقعة بدر وأنهم كانوا جنوبا فنزل من السماء مطر فارتسلوا به من هذه الآية وأنزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به بضميمة الواقعة في حادثة في واقعة بدر استفدنا أن الماء مطهر من حدث الجماعة. أيضا لقيمة هذه الآية إذا قبضوا الصلاة فاقصرو وجاكموا إليكم كذلك المقال قال وإن كنتم جنوبا ففهروا يعني فهروا بالماء بدليل قوله فإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم الغاية من ولم تجدوا ماء أنفسهم في قرية المقابلة استفاد أن قوله ففهر يعني شنو بالماء. من هذه الايه فاطهروا من قوله و عليكم من السماء ماء ان يطهركم بنستفيد ان الماء مطهر من حديث لا من كل حديث هذا من ناحيه الحديث الاكبر واما من ناحيه الحديث الاصغر غايه ما نستفيد من الايه اذا قمتم من الصلاه فارسلوا لكم سلوكا مو مو بالتراب و ارسلوبه انو بالماء بعد اذا قمتم من الصلاه فارسلوا لكم نفعيكم معناه ان الماء رافع للحدث الاصغر ما يستفاد منه؟ أن الماء رافع للحدث الجنابه ورافع للحدث الاصغر وأما من الروايات الواردة الروايات الواردة أنه مقرأ يستفاد منها أن الماء رافع لكل حدث سواء كان أصبار أو كان أكبار هذا يعتمد على الروايات في كل موردين يعني الروايات الخاصة مع ذلك رواية يستفاد منها العموم الاطلاق هذا يعتمد على كل رواية في كل موردين ورواية يستفاد منها العموم الاطلاق أن الماء رافع لكل حدث مع ذلك رواية صار معلوم ويزيل الخبات مطلقا يعني جميع نواعي وهو النجاس مصدر قولك نجيس الشيء ينجس فهو نجيس بالنص والإجماع إجماع خبه ده على أن الماء يقع كل خدق قام يجمع ايضا نص أيضا من الروايه الروايه اللي قرأناها خصوص صحيحة داود بن فرقان إذا أصاب أحدا قطرة, أحداً قطرة من بول تتعلمنا أن الماء مطهر شنو من البول أو مثلا قولهم اغسل ثوبك من ابوال ما لا يوكل لحمه منها أن الماء مطهرا من ابوال ما لا يوكل لحمه أو قولهم مثلا بل إذا ولغ الكلب في قناة هل فليعفره بالتراب يغسله بالماء يشتفاد أن الماء رافع لهذا الخبث وهو خبث حلوق الكلب أو ولغ الكلب على أي حال الروايات الخاصة يستفاد منها في كل مورد مورد أن الماء رافع للخبث في ذلك المورد لا مطلقا وكله حتى ما كان عن مادة يعني كثير عن مادة توجب عدم الانفعال بالملاقات كله ينجس باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه الماء مطلقا قليل او كثير اذا تغير احد اوصافه يمجر اوصافه الثلاثة المعروفة عن اللون والطعم والرائحات بالاجناء تسال قائم عليها والنصوص المستفيدة العامية والخاصية فمن سيدي النقاش في النصوص من نفسه دون غيرها الاوصاف المعروفه من كل وصف كالحراره والبروده اذا تغير صار حار او صار بارد فهذا لا يعني انه فليتنجم بلا خلاف عندنا على الظاهر تمسكا بالاصل والعمومات تمسكا بالأسر والعمومات شنه الفرق بينه وبين بين قول الإجماع والنصوص المستفيدات وتو قائل أنه يدل على ذلك الإجماع والنصوص المستفيدات شلون بعدين نقول تمسكا بالأسر والعمومات شوية إذا انتم معسانين شوف العبادة هو تو قائل على أنه علي وكله ينجس باستيلاء النجاس على أحد أوصافه بالإجماع لا يستدل على النجاس باستيلاء النجاس على أحد أوصافه بالإجماع والنصوص المستفيد ثم قال بلا خلاف عندنا على الظاهر تمسكا بالأس والعمومات كم الفرط لنا نحصل بارجانا القصف والعمومات بإخراج الحرام عن أوصاف غير ثلاث عند إجماع مخالف على فانا جست بس ثلاثه مكتوبها هذاك تناقص يعني بالنسبه للأسهم على النسخيه دا قائمه عليه التان في السكته صح وان هون واقن يعني على الناس الغير من غير معروفه معروفه هو يعني يريد أن يقول بأنه التنجس في الجملة فهي نتعرض لهذا أنه في الأوساط هذا؟ سيدنا لا يمكن أن يقال في الإبارة والنصوص على كلام أنه التنجس في الأوساط الزلاثة قوله بعد ذلك تمسكا بالأسوار العمومات يعني أنه لا يوجد بهذا المخالف بأنهم تمسكوا بهذا يعني كان من الأول فتوى منه صحيح الأصل العمومات إشارة إلى أدلة الكفاهاء الذين يقولون جادم يعني هو ما يتمسك في هو يتمسك وإنما كان في البداية جاء حجته أدري بالنتيجة حجته الأصل ما يتمسك به كيف هذا يقرر في كانين العمومات شنو تدل العمومات على نجاسة شنو العمومات؟ على نجاسة في ثلاث النجاسات. النجاسة الأصل ثلاث. هي النجاسة للأوصاف الثلاثة المختبر هالشكل يصير ما؟ صحيح, صحيح. لكن مع قيمة. أصل ترجم الماء باستيلاء النجاس على أوصاف الثلاثة هذاجنه بالإجماع أصل التنجس. لأنه سيأتي خلاف صاحب المدارك وإذا غير اللون ما ينجس خالف العصف الثاني صاحب المدارك خالف العصف الثاني فمن يقدر نقول بأنه لذي تنجز بالأوصاف الثلاثة محل إجماع أصل تنجز يعني مثلا التنجس بالوصفين الأولين أو التنجس مع اجتماع الأوصاف الثلاثة هذا مسلم التنجس بوصفين أو التنجس باجتماع الأوصاف الثلاثة هذا أمر مسلم بالإجماع النصوص المستفيدة أصل الموضوع هذا مسلم وإن كان سيأتي خلاف من صاحب المدارك في الوصف الثالث أنه لو تغير اللون فقط دون غيره لا ينجس ينجسه الأخرون يقول هذا مطلب أخر ما ينافي أصل البحث وهو أنه مجمع على أنه إذا تنجس وصفان، ومجمع على أنه إذا الأوصاف كلها اجتماعات ينجس هذا مجمع على. لماذا نفيت الأوصاف الآخر الآخار تمسكًا بالأصل هذا؟ لأن مختب العصوة الطاهر مختب الأصل سواء فاسترنا الأصل فاعدت الطهارة كل شيء من الأوصاف حتى دعمن كل ماء طاهر حتى تعلم أنه خزير أو رواية المدر الأنبالة الماء كله طاهر حتى تعلم أنه خزير سواء تمسكنا لأصارة الطهارة أو تمسكنا بالاستصحاب كان طاهرا لأن الشكر في نجاسته تمسكنا سواء تمسكنا بقاعدة الطهارة أو تمسكنا باستصحاب الطهارة لا فرق بينهما مقتبى الأصل هو ماذا؟ وعدم تنجسه إلا بتغير الأوصاف الثلاثة دون غيرها كذلك مقتضى العمومات مقتبل العمومات وأنزلنا عليكم من السماء ماء طهورا عام خصصنا هذا العموم بما إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة شككنا في أنه إذا تغيرت غير أوصافه الثلاثة ينجس أو لا ينجس نتمسك إثبار طهرته بماذا؟ بالعمومات صار معلوم؟ تمسكا بالأصل والعميم واختصاص ما دل على التنجس به بما تقدم يعني بالأوصاف الثلاثة الروايات الخاصة التي دلت على النجاسة دلت على النجاسة إذا تغيرت أحد الأوصاف الثلاثة لا ما هو أعين صار معلوم ويظهر من بعض مره يعبر عنه أصحاب مره ويظهر من بعض نوع تردد صد صاحب المدار في حصول نجاسة له بالتغير اللوني لما تخدم ما معنى لما تخدم يعني الأصل للمرد مثل ما تمسكت بالأصل العمومات في نفي التنجس بتغير الحرار والبرود أنا أتمسك بالأصل العمومات في نفي التنجس بالتغير اللوني أفصل دليل تمسكا بالاصل والعمومة أوك. واختصاص النصوص بما سوى النصوص الواردة وردت في خصوص الفعم والرائحة اهني ذاكر على انه صحيحتي ابي خالد القماط وحريب ابن عبد الله عن الصادق عليه السلام عن حريز ابن عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله انه سئل عن الماء المقيع تبول فيه الزواف فقال إن تغير الماء فلا تتوضع منه وإن لم تغيره أبوالها تغير لأي شنوه قال الضغط فتوضأ منه لأنه ما يحتمل أن أبوال الدواب غير ماء نقيح إلي خليه قصير هذه الرواية فيها قرينة نفسها على أن التغير اللوني مثلا طولوك الزي وكذلك الدم إذا سال في الماء وعشباه تغير بالدم المنصرف بالتغير بالدم إذا التغير اللوني للطعم هذه الرواية لو لم ننظر إلى ذيلها لاستفدنا منها أن المغير واشنوه والطعم والرائحة المنصرف خالص وتغير الماء بالبول ينصرف اللفظ العرفان الى تغير الطعم والرائحة لا إلى تغير اللون لكن في وكذلك اذا سال الداب في الماء واشباهه ظاهر في التغير عن ابي خالد القماط طريق استند لها ايضا صحابي مبايع انه سمع ابي عبد الله عليه السلام يقول في الماء يمر به الرجل فهو نقي كثير فيه الميته والجيفه فقال أبو عبد الله عليه السلام إن كان الماء تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تطرق وإن لم يتغير ريحه أو طعمه فاشرب هذه تدل على ماهي التغير اللوني وإن لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب يعني وإن تغير لونه في مقتباء إطلاقها تدل على أن التغير اللوني مكالب التنجز وإن لم يتغير ريحه وطعمه فشرى واضح يريد يقول عن حريز بن عبد الله عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال كلما غلب الماء على ريح الجيفه فتوبب من الماء واشر فاذا تغير الماء وتغير الطعم ماذا تغير اللون فلا منه ولا تشعرون من تغير الماء تغير والمتبدل في الأرض قبل التغيير الرائحة هذا المفروض تغير الماء لا يعني عادة مفروض قبل الرائحة وقبل الصناع تغير اليوم عادة أن ينظر الإنسان فيرى ثم يختغير ثم يتدوّر فيجر التغيير هو فحين إذن الإمام إذا قال لأنه في هذا الرواية أخير تدوّر كل من أن تغيّر في الرواية تغيّر إتباعه في الرواية تغيّر إتباعه تقول الإمام تغيّر طعمه أو لونه أو تغيّر طعمه أو رايحته فبانع أنه ما يحتاج للكلام تتغيّره كليش يمس على الطعم فيختفي واحد بناء على انه المخاض يعني اللون ملحوظ نريد بناء على أنه ملحوظ و قرينا وان لم يتغير ريحه وطعمه فشر يعني وين تغير لونه الظاهر نطلع نعم هذه من اللي قرانا فاذا تغير الماء قد قلنا دي مطلقه اذا ما تغير وتغير الطعم فلا تتوضا منه ولا تشرب على اي حال صاحب المدارك يقول المقيد العمومات المقدره العمومات تقول الماء طاهر قيدناه بما اذا تغير طعمه او ريحه شككنا فيما اذا تغير لونه نتمسك بالعمومات باثبات الطهاره تراثا النصوص بما سوى وهو ليس في محله سلام للإجماع القائم على أنه لا فعل اوه صحيح الاجماع شبقي مدركي فيماع الاجماع مدركي متى ما وجد دليل على المسألة فالاجماع اجماع المدركي متى ما وجد دليل على المسألة دل هؤلاء المجنون دليلهم غير الروايات اوه بماع هودا المدركي ووقوع التصريح به سن نبوي المشهور النبوي المشهور صرح بالثلاثه والله خلق الماء طهورا لا يمسس من شيء موجود هناك الكبريت يذوب فيه لا يمسس ان نغير لونه او طعمه الباب الماء داب الأول من المطلق حديث التاسع هو بكرها من في المعتبار، نحق قال صلى الله عليه وآله خلق الله بذل ما أطهورا لا شيء إلا ما غير لونه أو طعمه ورواه ابن إبريس مرسلا في أول السرائر ونقل ابن إبريس أنه متفق على رواية على من هو. هو هذا نبوي وارد عن طرق العام مرسل عند أصحابنا ما هو الدليل على حجيته قال المعتبض ضعفه في المقام بالاجماع <تصفيق> وارد مسندًا لو مرسلًا وارد خلال نعمل كلامة الوروش وارد مسند أو مرسل مسند أو شو في عن مرسل شو هي هذا؟ طي هو رجع عن الموصلية مرسل وارد عن الموصلية لا, لا, لا, لا تذكر أدري إذا كان أكو سند إلي خلو في السنة ماذا بن الحسن بن سعيد المحقق في المعتمد قال قال عليه السلام خلق الله النار طهورا ورواه ابن إدريس ونقل قلت أنه متفق على روايته فعلى أي حالين حينئذ هذه الرواية تقول الضعف بالاجماع قيام الإجماع على أن التغير اللوني منجيس إنه قيام الإجماع على أن جابر لبعض سند الرواية ثناء على أن الشهر أو الإجماع فضع المساعد على أن الشهر أو الإجماع جابرون وهذا قلنا في المكاسب الثلاث بينه سيدنا نقوله في بسره وغيره أنه بعض سيدنا يرى جابر فهو يرى جابريات ونحن نقرأ هذه الرواية بقيقة الرواية مجرد الرواية أوه بالإجماع وغيره من النصوص المعتبرات منها الصحيح المنقول عن بصائر الدرجات عن الصادق عليه السلام وفيه وجئت تسأل عن الماء الراكد وج... وجئت تسأل عن الماء الراكد فما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة يعني قاهر فما لم يكن فيه تغير أو ريح قلت فما التغير من النسخة اللي عندي فلم التغير. التغير. التغير فما التغير فما التغير يعني التغير اللي تقصده شنه قال الصفراء فهذا نص في أن التغير اللوني شنو؟ نص في أن التغير اللوني ماذا مجبن قال الصفراء فتوضع هذه رواية صحيح. ومنها الرضوي بناء على تمامية الفقه الرضوي إذا قلنا بتمامية فقه الرضا نستمتع ومنها الرضوي وفيه كل غبير فيه من الماء أكثر من كر لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات إلا أن يكون فيه الجية فتغير لونه وطعمه وريحه فإذا غيرته لم يشرب منه ولم يتطرقها هذه الرواية مبافل الظاهية هذه الدلاعة لهم ض shepherd لأن ظاهر الظلالة لمجموع بما هو مجموع إذا غيرت لونه وطعمه وريحه هذا ليس نحل بحثنا نحل بحثنا تغير واحد هل ينجس أو لا هذه الرواية لا يستفاد منها غارف ما يستفاد من هذه الرواية أن النجاسة فرع تغير المجموع بما هو مجموع لا تغير كل واحد واحد انه نرد على صحر النجار، ومنها رواية العلاء بن فضيل عن الصادق عليه السلام عن الحيار يبال فيها، فقال لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول، معناه أنه لو غلب العكس فكان منجسين هذه الرواية واضحة الدلال لكن غير نقيه السكان. وبإسناده عن محمد بن علي بن حبوب عن محمد بن عبد الجبار في كلامه عن محمد بن سلمان في كلامه وين كان؟ فعلى أي حالين الرواية الأولى صحيحة وصريحة لأن التغير اللوني فهنا إذا نقول صحيح هذا. الروايات التي استدللت بها على أن التغير اللوني لا يضر بالطهارات ظاهرة في ذلك وهذه الرواية صريحة في التغير فيقدم النص على الظاهرة تلك ظاهرة بالاطلاق غير أن تستدليه فإذا لم يتغير طعمه أو ريحه فاشرب وتوضع يعني وإن تغير لونه بإطلاقها ظاهر على أن التغير اللوني غير مضر هذه بنفسها تدل على أن التغير اللوني مضر تقدم النصر صار معلوم فحينئذ تقدم النصر مضطن إلى التسالم فيكون التسالم هالشكل مليه هالتعبير مو نقول جابر لضعف النظر ما نحكي نبعه النظر قل التسالم كاشف عن كون ارتفاز المتشرع على أن التغير اللوني مضرون. ومع وجود هذا الارتكاز لا ينعقد لتلك الروايات ظهورا في كونه غير مضر يعني ارتكاز المتشرع من قراء الروايات إذا تفهم الرواية غير من خلال فهم المتشرع وارتكازاته، إذا ارتكاز المتشرع قام على أن التغير اللوني مضر فظهور هذه الروايات في كونه غير غير مضرر كتاب جا... جا... المتشرع على خلاف واضح إن ايد الله يعثنا جا هذا هو المسور جعل المسور وقصت قاية ماذا ان شاء الله جاو صنا قال في المقام انها قال في المقام يقول في المقام عفر الاجناس في ذات المقام هناك الجابر الجماعة من هم الجابر هنا الجابر الجماعة لكنه أخو الجماعة هناك ما <تصفيق> اجماع الجماعة من يعني روايات اللي ما تعرضت للون من باب الملاذن ومثل ما بيتوا أن التغيير لأن الملاذن ليه؟ متى ما تغير طعم الشيء وريحه فلا عدم النطق على التغير اللوني بدل التغير اللوني ما الى اسرع بالي لان التغير اللوني يصحب مع تغير الريحه والطعم ليش الروايات ما نطق على أن التغير اللوني منجذ باعتبار أن التغير اللوني ما الى اسرع بالي لانه متى ما حصل التغير اللوني حصل معه غيره وليس العكس